شوقي ودواي وحلمي اللي كان معايا عدى من هنا حنين وذكر سنين فاتت جنبنا شوق وبوح وقلب حزين كسر ف وحشوني وخدوني لسنين مقرت من هنا وفي لحظه كاني انا مش انا مشيت والحنين جوايا ده شوقي وهوايا وحلمي اللي كان معايا عدى من هنا وفوت أنا منك ياري وفوتي انا من خيالي ليت الحلم علي وفوت أنا من خيالي ديتي الحلم علي شوقي وهوايا وحلمي اللي كان معايا عدى من هنا.